وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يستق الله يجعل له مخرجا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 يدكم ولا تظلموهم لتضيقوا عليهم وان كن اناث حمل فانفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واستمروا بينكم بمعروف